ثم رجِّ البصر كرتين يقُرب إليك البصر خاسِئ وهو حسيٌّ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها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 بنا قد جاءنا نذير فكلا بنا وقلنا ما نزل اللهم شيء إن أنتم إن في ظن كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لعترفوا بدمه فسحقني أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم مَن انفرأ لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قونكم أو جهرو به إنه علي الصدور ألا يعلم من خلق وهو النطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا أمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف لكم الأرض إذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل سَنُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَذَاقُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِطْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَامِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا النَّذِيهُ وَجُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَامِ أي كَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هذا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرِّزْقَ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السماء وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا تشكرون؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض ويني تؤشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند إن الله وإنما عنادير المبين فلم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 فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء